اي فالقوله للروات ان دي انبدوت مع الضغط ظاهر صاوه على الحديث صاوه دول وحيلين يعني طيب الرايح النبي يجري وي حديثه از غوميسه و عرفتي سو از بالحناي فانه هنا علاكه طيب الريح و عرفتي از غوميسه شكتي انه عندنا وديجاء الروعه ارججاس ديجاء والملك اغلبيه استراتيجيه دي شكل عندنا الله عليه والسلام وعاش اختضبوا خضابتا بالحنائق وخضابتا معنا تنتينيق ان إلانك في روح إلانك في روح تنتينيق إلانك في دوريا محايا إلي صنع أمرك والصنع إنها الأمر سعودت كله ندبًا ليواه يعني أمروها فإنه يزيد وحوزيادية في شبابكم لأننا نحن المضيئة الزيادية وجمالكم يعني قرح دينينا والزيادية سورة على كل حال وحسو زيادية سورة الديني من كيد يعني كفيق أسق الفرح يعني حسو زيادية وقلاش حسو زيادية مع ذلك الإعلان في وجهكم على الإعلان سارايو على سارايو وحوايه يعني تنتا أو مضحة أما تنتا قركة هذا الحديث حد يبدأ وهسكو صعوضاء قركة هسكو, هسكو يزيد في شبابكم وجمالكم هذا تنتي عرض هذا الضوء للأمودة أي تم بإعلانك إلا ساتو يالأمري أوه. تنتا توقف إن الإعلان ساتو تنتو ذي ماذا حقيق يقركب يقوم بي ونكاعكم نكاحين والزيادية جماعة وهي زيادية خاسية وجدتاء نشاط كسيس حق الجماعة نكاحين معنا جماعي والزيادية معي اللي حبنا أسادكيها حبناها أسادكيها حبني أسادكيها أحسابت أسادكيها رب ذي اصلها وحت كانت لها وياها ولها لون كالسنا رويها محبوب واه محيجون واه شهوتك يا وقوي واه وقل المحبه انت واه محبه راسيه هاي عرفتيه على الطريقه يا شباب المأزوزيادي يا شباب المضا تاذين محدود و وحثام و واع ونجدد حاله ودا زيادي سي بنغير المرجئه دي دي يا زيادي يا نتي مثلا بحاكه عسكري اعلانك من تغير عمل عسكري ده ادي دائمو ادي دائمو و ادي ودوك تأسوا ودايو ساسوا وعيد نظارة سيها اشراق سيها قوة سيها على كل حال بادي حون كي استرقح قولي تنتق قركة ايو لكن سيها في سيها التحديد بقيمة هاي ساموا اناك تأسونا قام ان اعلان ساكتونا لها لو سنية روحت النساء على بنيها ترغيب وينك يا كاهن حبيب البغدادي روايه اصوات الجراء يعني يختضبوا خضابك غير كي اعلان مذهين كروه انت فان الله ملائكته انبياءه الله يملائك تي تي ام بي تي سي هرفوشي تي حتى ملائقه بدهم يجرو شنبك ابول <سؤال> فير وجستو وحايبو يعني لها اكتوبر ايان منك او اعلانك صارت اي لا اعلانك بيركي اسفولو او قغلونه هي ام تي تي لانه ولاف وعدم بيس عم بيضرو وديه حديث ثالثه هيمد وحوين ويعطي بانتا كل حال حديث كلا وهاكمي صمنا صلوات الله وسلامه عليه سري في ريا اخذوا بمحه او معنا دروا مضحي إعلان كردان رؤوه وفرقوه ويالا شعور يعني شعر رؤوسكم مضحي تنتهي الهد ويالا هد او بحياء عندما لاحظة او بحياء هد مراهنك او حسن معترين احد الاوجاع يعني مضحي تنتظي هدئو يالا خلاب بحيات فرح يملك يعني الحذوذ يهدئو بحياتك وخالفوا اليهود اليهود خلافة معايا الي واكهمت في الدي خلافة اليهود مع ذلك حديث كان وصلنا في وقلك عمل واي يهود خلافة ايه الى ايوي صديق غالب كآه يعني تنتودي الى مساران يو يعني تنتودي هد اميالان وضحوذين هد اميالان هد بحثها هد سعوم بحثه بحث. انك هدانينا بحمر اذا كان محاسرين انك مقعون قبلها بك انت تدع لك شيء هداني راه هد من تطلع له ماله يعني تتت تروح على ابوهم اربع حسان يا جماعه انا بعيد فبعيد مو عادي يعني انت رايح لما سافتان تنتوا بايديها تنتولوا بايديها يا بركة خبارك و تنتا لسارا ايو علانك مدح على سارا ايو يعني مخالفة الكتاب او خجراء تنظيف الشعر تنتي النظيفين او خجراء تنتي حقل الجلعي والاخرحي او خجراء حبنا هي اكتنتو دين او خجراء حبنا مدحك اساليين يقرك و اكتا عند نور قد نواكنا عرفت انا عرفت هذه نواف زينها جمالك هذه نواف اتباع السنه نبينا صلى الله عليه وسلم وكوشوا انت وكوشوا يا واث فيذا وخالف اليهود اثر النبي عليه الصلاه والسلام واهتماله والجدد وحيتتهي يهود خلافة حوال شهود رمان تيريك خلافة وحي سوبيان يعني كلك خلافة او ايتم تهي هيد خارشة هيد سوبيس كالعان تيسي انتول هيد ميالان سوبيان سلوات الله والسلام عليه حاس اول اهجري اهل كتابك سأليه في غلب وضع اهان ووافق الجري في اول الامر في مدينه ازجله اي صوبيان وافق جري اشري لي انا قلب صدومان ليس اشوقالن مركيك شقاود شقاودك قال نقطي او يعني وحكست والله هي لا اول امر هو صوبي وحبوا لأوه تعليف يوحن وحاس خطائي وقالواه نقولوا لهواهي نبي وحاس أمري الناس خلافوا أمور بضن إلا وخلافوا فكاسي معاهيرين نكيم حاس رواع أن يدعى من أمرنا الشيئا يعني أن يدعوها من أمرنا الشيئا إلا, خ... إلا خالفنا فيه على كل حال آخر كأعود بي النبي وحاقه سغنادي مخالفة ديشي وحاوله حكم أن له أمر وغراء كإيمان وأفلو صبحيون ونسك خلافه ثالثاية أما مش رقونت تفرقيق ويسوب جرين ماذا حوالي هجوء ولي جرين ماذا حوالي نسك يلي جرين نسكوه لنا عميجي نسكوه هر الكتاب و ديجرين انتوا اللي وديجرين رودي وديجرين عوض كحبيسه شو ديجرين خارق لا منه ابو اصليه يسوبنا صلوات الله و سلامه عليه يحبوا جعل موافقه الكتاب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وحي عاستين ببقايا من شاعر رسولي فلما فتحت مكة واستقر الأمر أصغناضي خالفهم وأخلافي ففرغ مضح واكل هدو يالي وهم روان أمري بالفرق هدفو أمري فدل على أنه أفضل خاصي وحسكت بيهي إنه أفضل يهيي وَلَرُجُوعِنَ وَخُشَدِيْسِنَ وَإِلَيْهِ أَتُلْغَدْ آخِرًا فعلاً وَأَمْرًا غاتب او دنبي تاسع أسوبي فعلاً وامرًا لكنه هدكه يلس هديسي فرق غاس غير واجب واجب بالدليل أنا بعض الصحبي أسحاب بعض غولي سدل بعض دواس ولو كان الفرق يعني هكذا هو واجب آلعي لماذا زلوم سعودين ما شاء الله أقول ها أنت واحد صحبنا صلوات الله وسلامه عليه وحاسمه اختلاف أمتي أمدي يعني مجتهدين تروجي إسخلاف كذب إسخلاف هو دي معها رحمه النهر سوايه اختلاف امتي امم مجتهدين متدينتوري اختلاف فودي رحمه النهر سوايه انا مجتهدين ت يعني امم د رحمه النحريس وايه للناس يا يرحميه نحريس وتهاي وعياله او يعني فروعها او اجتهاد قد ما يو او اجتهاد عنته ما يو بس يعني اشقلافان يعني يعني رحمه النحريس وايه للعسره عيالي وحق دعاي وحالوا اختلاف كان افتعاله من الخلف للكاني يعني وحده عواية افتراه وبعد اجتماعي وفي امره وموري فقال فقال هذا كان في الاجتهاد الله الله في الاحكام لو اجتهاده انقلنا في الاحكام حيالها الباني وانشاء شخص هستان طاونه هذي العياسي تفسير كي سؤالها بنهي يبدا مخصوص بالتفارق في الاصول للفروع المعاده نايه هيمت او يعني تكرر وتفارق او لاوي يعني اصول شغله يعني قرانك حديثك توحيدك انت ما والفروع امه انت فعزني هي ولا شك ان الاختلاف في الاصول اصول اسو خلافه ايات يحديثك ويتوحيدك بي يعني انت اسخلافه الضلالة فساد كله يسي يعني السبب تي واي سي قرآنك وقو اشاري واما ما ذهب اليه معي قرآنك اليه محاسبيري اعتصوين تسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تسموا يعني قطع بحبل الله لا يفرق جميع على اتين ولا تفرقوا قلتينا انت واحد اساسا والعلوم بضن جماعه حقل العلوم قد امد وحي التجان ولا جيت الاختلاف والله و بعد صنعاء هي كسبه الله خفت يا رديي بانه قال المناسب على هذا واتشوف اسجدنا بحرف تسوا خلافه يعني, يعني اختلاف الناس رحمه على قالوا اختلاف الناس رحمه خصوص الامم الجروب عيله ام ضوء و ضاء دي حالها تخربت و وضعه نون بحر فاضي صنايع برافه لا بده من خوزو زيوه كانوا كتاب تيزي النهائي لا وعفوش هل حليمي وكلاوي حليمي وعاد تلاميذ الشافعي شافعي سوى له واويل ولجند اختلاف في والدرجات والمراتب وركك يا اخي يعني حقوق كارهه كرمه راح للناس لجنه عزيزه اختلاف امه امتي معنا مجتهدي امتي امتي مجتهدين دودي خلاف ورحمه وواحد دينها هو يعني اختلاف ودي. توسع على الناس وايه في واق كل ذهبت كشرايع متعدده الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلها شرايع ظن اصلوا صدر النبي لو شيء اين امور تودي ايكو عيب اهان من اضافه الذي فرضه الله تعالى على المتهجدين دون غيرهم وحان إذا طورتوا بأينا من المشيقين توسع عليهم شريع عضودي أو سمحة بأيه بدتاني شرعي قاني اسلامكو وايه وتهلد أو فضل المذاهب بذاتي صرافكو دي نعمة كبيرة وايه ونعموين أسدي فضيلة جسيمة فضيلة وآد وين وايه خصت بهاديه بها وحالو خصي اعمضاء هذه الامه ام بدر ام محمدي ذا ادو خصي بدايبتي اصحاب استنبارتين هي وحي كدبي او نور ابوا شي سي في افعاشي شراعي دي او متعدده هي شراياتي معايا صحف إبراهيم موسى نبي إن تعلن وعيسى طورت في موسى وهو يعني وحاله وعنى كل عدة عام سير الشيئين قد تقولون نبيه وشيئين يكلك التقايير مع ذلك من عجزاته صلى الله عليه وسلم أما الاجتهاد في العقائد عقيده هو اجتهاد فضلاله وهو بالنواية كما والحق وحواية ما عليه أهل السنة والجماعة عقيد وحاو حقات أهل السنة والجماعة ايكو جوان الشعرية إما تريدية ايكو جوان في الاختلاف هذه في الأحكام ايكو جوان احكام احكام, أحكام طواية حرال حرام وا كده انت و رحمه رحمه و بك رواء في سياق الاثبات يعني سياق النفي ديت عم و ادي عمك يرى سياق النفي تعم لا قدر في سياق الاثبات عموم مكنيثه الصح حديث عقو في ان اختلاف رحمه ان ما في وقت ما في حال انت انت سهولي حديث اعطيها خيال الصغور يعني بحيي كتابك مدخل كآهر قاسم بن محمد او عمر بن عبد العزيز السيل الآية ان اصحاب محمد يختلفوا لانهم لو يختلفوا لم تكن رخصة معها لهين معها لهين مجره لهين ويدل لذلك مراهول بيهق أكو تصيام حديث ابن أباس مرفوعا أصحابي نبي الأسري عليه الصلاة والسلام بمنزلة النجوم وحاية درجة الدرجة مكان كوري حد لها عمل الجهين أي جوان منزلة دوري منزلة النجوم وقال في ببيهم قوضي واستديتم أضيئتان استديتم وقانونتان واختلاف أصحابي أصحابي إصخلاف قوضي لكم إذيك رحمة أياتي حديث مرفوع واي مم. سمهودي وعوليه جليل أو آي عارب قيل جليلة مشهورة وقدوة واختلاف الصحابة اختلاف أصحابك إصخلاف قوضي في فطياء ان الجواب ت اسلافين يقول بو حس الجواب يا وايه امه فراس فده واه وما ابو يوحيلوري ان مالك الايمان مالك لما اراد رشيد مركي اسك الضلب رشيد على الجهاد استعانوا تقوا معه معيس للعراق <تصفيق> أصلا طوى مركز كالتالبغيس وعن يحمل الناس لذلك إنه حنبار الموطة كتابك سموطة لذلك إنه حنبار بخلي يا قبتان كما حمل عثمان سيد عثمان الناس تسوق حنباري القرآني قوي القرآن شديسي فقال المالك وهسير أما حمل الناس على الموطر. لقد قلت كلها موضع لها بخطة يعني لها موضع خبطة غير سبيل إليه جدنا ويعني أمره محايا محايا لي لأن أصحابتها أصحابتها وقدر أنت يا يعني أحسكوا هاي هو هاي لأن أصحابتها رضي الله تعالى عنهم افترقوها كالأطرين بعد موته نبي المجلس وبعده صلى الله عليه والسلام في الامصار بلدان واوطان فهبسوا يعني حديث فيه ونبل الكسوب كل, كل مصر بلد وربه قال كي اقطارها علم ايه بعلمي يسرقوني والله بالغارس الله عليه وسلم عاسري اختلاف امتي رحمة ام الدنيس خلاف قودي اجتهاد كالك خلافان رحمة النعريسة حديث كان كالصريح صريح واصل في فان المراد الاختلاف وعله الجيدة في الاحكام سدي ابن صلاح السجوري عن مالك من انه مالك وعاسره غالب في اختلاف اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب الرسول كثير و وحاكو جراقه و غرفه واشتهاك كفاي لو مصيب و اجهاد تحق الصيوى ف عليك الاجتهاد مالك كتاب او كنت برنس كما قال السير ماء ناقو في يعني توسعه الامه يري بديعا توسع الامه بالاجتهاد لما وبالنسبه الى المجتهد انك مجتهد كاه مجتهد محل را مجتهد على را انك ناقص سوق كليغان انك اوج مفصل كليغان انك او يعني او يرى احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل وحاج بحذيج مجتهد وحالقوا أطبقوا لكل حديث إن أشكرك أقانا ذو وحديث أولبا سنتكي سأس أغادو ولو هده دي الله نكعيو ولو رسولك أسكي أسكي بلاو سنتك إلا ننكي رسولك أسكينه أختيش أغدرني هاي أسكي ألمان بدي إن يعني لو, لو أس أفرني هي. حسنوكو اوكاي افرتان واوين اشكو اوكاي محايا لإمام السيودي والوقتي والإيران مؤلفات الشمبق والأيقارين يعني ووجيري وعلا مجدد منه ألو أقول هذا مكاس حدي الله نزبه وإجتهادك والأصوبة هايق واضد كاس محايا لعرب بقين وكبوحان طميلة مضي عرب هايقانين يعني وحك هاي ملا هذه العلوم تحيطان كالاته وصول الفقهي وحيد امان تيكوركو ايقاه اجتهاد ددكسو بناني اي قواسا امقعيسي اختلافكان فعليك بالاجتهاد ماعناه كانوا هاي المجتهد كالله وضاء فالمجتهد يعني وحواه المجتهد وحاس مقلف في ايه وحي يعني اوه اجتهاد كيس وقاف سيو يعني اشكو اجتهادها توسعة يعني امان اختلاف قوة توسعة ذا وحاقها مغلدها قوة يعني انت لنسو اجتهادها حديثها قوة يعني لقصفيرها وحوربها سو مراها انت وان مارك حديث اختلاف امتي رأت للناس معناه مغلد دين توضع الله والله هو الوالد ما مالك قول كسي يعني وحس كو صدقه مخطئ ومصيب ومسيري مع اسكليه داو يعني المكتين وكحون بارك رو عايز ادك يعني مخطئ ها ها اما مخطئ مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك الاتهاد السلم معنا مها وحوايه يعني ننتك هدي ننتك اهل ابتهاء وهل اه ما ننتك ابتهاء ولا اه وحق بنان وحق بنان ساصلوا وبناي دون غيره وعن اصحابته هم صاروا اصحابته ساصلوا وبنان على وابن قدامه حنبل وازلاه اختلاف الأئمة رحمة يعني أئمة ذردان اسخلاف فوضي ونحريس واتفاقه منه يعني ايكا يعني وحيس كوافهان اسراع وحيس كراعان حجة الحجة واي أصحابت وحيس كراعان ايوان يعني أئمة الحيس كراعان هل هذه نهي الالهي ملا كل معه والله كل مهايه عن الاختلاف يقول إليه وتسلموا بحبل الله الجميع ولا تفرغوا هي ليه محيث ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الآية انتان على كل حال يعني دولك لها اعيان اذا نجوت عوائع اما ذكال البحودي ومذاهبت bo dan dadkaan oo aad dab oo yaani magac wataan macruuf ka eh oo tanay أول واباً أردياً إنه اختلاف الأمة يعني أي ماذا ورحمتهم أي تهي حديث نواهيمي يعني أي ماذا كلاب حوضي ومذاهب يعني أسكو يعني أسكو خلافان إنهم اعتمدوا أهي على كل حال انتوا أهي يعني إي حديث في كلاي خبتان معروف هو ومتعصبين لبعض الامكو تحصوا و ويعني اما خرافي فضا او خرا فروع في بي سي و بعض الاصول حتى خرافه و كمده خلب انجر ايه غمده قلطات و زلقات و مفردات او منكر او كذا خش vuhana la amri võinnama umirna bittibai aksarim saaban vuhana la amri kua'u saabadan ra'idudan ala amri vuhana kuhina vredkuli vuhama ahana immeda vahkala maahaiiga vuhala eiiga asahai kitab ila ra'u esunada rasul أم التعويل حديث خلافة والعركاء حديث أرض النفقية حديث خلافة أو أمسه يعني حديث يعني خلافة أو أمسه حديث رديي أرض أو حرف معنى هذه يعني شكرا يعني أو يالي خلافة يعني خلق من قال علي كرم الله وجهه حس لمن قال له وهل اتظن ان بلحتى كان على الباضين يا هذا تشويه قال يا له قال الزبير عن باطل المبتدعين انهم ملبوس عليك وان الحق حق لا يعرفه لا مكثه لا مجرته الا لا مجرته الا أعرف الحق حقك تعرف اهله وما زال اختلاف اختلافكم المزون بين الائمه ائمه الاحدوجي واقعا كولا في الفروع ببعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البلواه ها يعني ألم على كل حين توايا اختلاف بين الله الفروع بعض الوصول مع اختلاف الكل خلافين استوفر الله العظيم على عظيم الباري الله نعبوري ونستيس جل جلاله وانه ليس كمثني شيوع ناسين خاسي واضكراعين الهي مثل كيسي وحلو شبه الهي ناس جرين. يعني وحيبة مخلوغة إلهي مثل كي سماء ليس كامل ليشي أم وهو السميع البطير هنا وليه إله يعني قصني يعني كهو إذكراعين وحيئة رصوشة هشو الجذيين حق إنسي هو كتاب قودي هنا هو واحد إذكراعين نبي قودي واحد إنه هو إذكراعين طيب لضودي يعني, يعني حلق إتهى وإذكراعين تفاض هذا ما ضر وحلو تجي هنا الحديد كما فتشان في حق انه العدا ياهان يوني عالم ك او بغبن علمك بك اهان كي او هالمان ك غافل ك يعني